الحمد لله رب العالمين والرحمن الرقيم إِنَّ <تصفيق> رَبَّنَا तो La la la la Е е тандиру Bismillahirrahmanirrahim. God bless بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم منك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم Do you know? وإيه ساسكر الله بضره فلا كاشف له إلا وإيه ساسكر Yeah the in din assrāt al-mustatīn Thank <laughs> you.